قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمّة لعلت أختها حتى إلى الزارق فيها جميعا قالت أخرىهم لأولاهم قالت أخرىهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلنا فأتى عذابا ضعف من النار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 لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوه أن تلكم الجنة أورفتموها بما كنتم تعملون